book 2 88 88 88 مودالوري ماضي الافعال المساعده 2 <تس� recurrence> ჩემს ვაჟს არ სურდა თოჯინით თამაში. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. لم يريد ჩემს ქალიშვილს არ ფეხბურთის თამაში. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. لم چمس تولس ارسردا چمتان چادراکس تماشی لم تولت زوجتي ان تلعب معي شطرنج لم تريد زوجتي ان تلعب معي شطرنج چمس شویلپس ارسردت گاسه أن لا يقوم بنذهامات أرسردت وتخصطالاجبة لم يريد أن يرتب الغرفة لم يريد أن يرتب الغرفةمات أرس تذنبة لم يريد أن, أن يذهب إلى أسرتهم لم يريد أن يذهب إلى أسرتههم ماس اوفلهبا اركوندا لم يسمح له ان ياكل ايس كريم لم يسمح له ان ياكل ايس كريم ماس اوفلهبا اركوندا لم يسمح له ان ياكل شكولاتة. لم يسمح له ان ياكل <سؤال> وفلبا اركوندا كانفيتبيي لم يسمح له أن يأكل بونبون لم يسمح له ان ياكل ملبس اوفلبا مكوندا رامي مسوروا سمح لي ان اتمنى لي شيئا سمح لي <تصفيق> ابا ميقيدا سمح لي ان اشتري لي ثوبا سمح لي ان اشتري لي ثوبا اوفلام شجزوط فيمرين فيش م هل سم حلك أن تدخين في الطائرة؟ هل سم حاللك أن تدخن في الطيارة شجز سبد مخوش اللودة هل سم حلك أن تشر كبيرة في المستشفة؟ هل سم حاللك أن تشربيرة في المستشفى ؟ شجزو تغللس 16مراقنا هلسم حلك أن تدخل معك الكلبة إلى الفندوق هل سحلك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟, هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ دة داجبز باافشيبس تيتخنس شزوت كرد في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال؟ يب في الخارج طويلا في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخرج طويلامات تخ <تصفيق> شز تنا كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء كان سمح لهم أن يلعب طويلا في الفناء <تصفيق> تيتخانس شيئزلوت ار دايزينات كان يسمح لهم ان يسهروا طويلا كان يسمح لهم ان يسهروا طويلا